الله الرحمن الرحيم هل اتى على حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالله بيت اتى وقت طويل من الزمان ما جاب احد شيئا انسان خصوصا كم هو طويل ما جاب احد احنا وجاء يدنا كل انسان يدعوها بعد ان لم يكن ما بعض الروم الزمان طويله ما جاب احد هنا وجاء او يدنا الله وكذلك كل انسان ما جاءه شيئا مذكورا مع عدم حدا ان خرجنا الانسان الله ان خرجنا الانسان من لم يكن خلق الله الانسان من قطعه بعد ما كان بالشي... ما جاب أحد إنسان. وخلقها الله من نقطه من نقطه الامشاج من نقطه مختلطه ما مختلط من الرجل مع المرأة. خلقها الله مجربته اللي الكنزه في الدنيا الكنزه تكاليف الاسلام وشرائع شرائع هو بيعم بع أو ما هو بع بع، إن جام بع، فاا دار ترابطه، وعسل من عسانة بهر عليه أدخله دار قطبه زخارف، المحاربين من مختلف الأجناس من طفر مختلفه من ما أطيل ما أمر نبت عليه من أجل إنه الله صاحب سن وقصر يجي ثلثه. قبل السمع والبصر فعاد اللي قال لي احنا التكاليف ما جي امام على سمع او بصر ولا على ولا شيء ما لهم حد لهم خلاف بالتكاليف ان هذه انها السبيل ان الله علمنا هذه السبيل علمناها, علمناها الطريقه المستقيمه علمنا هذينا الحق على انهم تبوا وقعتنا لهم رسل بعد ما خلقناهم وجعلناهم ذوي اسماع وذوي ابصار وذوي عقول حدهم الله سبحانه هذا هم هدينا بعث لهم انبياء علموهم الدين الحق إما شافروا وإما كفروا. فانقسموا الناس. ناس يا شهر ربطه وانقاد للهزاء والتبع رسول الله صلى الله شرائع الله وبعضهم يجهو كفروا كفروا ويجحد. لا يترتب على رمي قبل ذلك. مستجيب. انقسموا بسني. إن كفروا. بعد ما الله عاد شرائع الدين ورفضوا. إن أعصنا الكافيين عاد الله. سلاسيم وعقلهم سعيرا، عبدهم الله في جهنم سلاسل، وعقلهم بيوت، بيوت تكع أيديهم تكلم في عناهم ربطوا بها، وسعيرا في جهنم، سعيرا في جهنم، نار في جهنم. إن الأبرار، الأبرار أدي قبلوا شكروا الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرة، الله يزكيهم في الجنة الأبرار. كاس من جهب الكافر العرب بيستطيق وكافر رايحتهم الدعمة والله فالجنة في فيها من أنواع النعيم ومن أنواع المذاقات العرب بساعد من زن كبير حضرهم الله قديهم بيستطيقوه ويكيفو عليه ذكر الله في دست الله الكافر والزن كبير والضلال حين العرب أهل صحاري لكنهم الضلال ما ولا فن جد لا في انواع النعيم لا لا راس ولا لا نسم ولا راح على قلب بشر كريم زي دي كهف ولا شرب من زي كهف هي رايحه طعمها كهف عيني يشرب بها عباد الله هذا عين يشرب منها عباد الله الا الابرا يفكرونها تفجيره انا دي بافتح والعل عندي يشربوا منها يوفون لب كان ي يوفو يوما كان يشرهم السطيرة يوفو بالندر إذا نظر يوفو اليوم يوم قيامه أدي شرها يعني عظيم شر شر عظيم فلما نزلت في على بناتي طالب وفاضمة والحسن حسين وجاليها معهم اسمها قضا نادروا نادروا يعني الصورة نزلت سياج منهم ولبن نذر ويحفظ كان الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيره وصار مثلاث سياج بغير ذات جاءهم أول, أول يوم جاءهم سياج جاء أول يوم وجاء مسكين قالوا مسكين ردهم غدوا عشاء وصاروا قايمون وصاروا ثاني يوم جاء وافتتح برج واحد فقال يتيم ردها عشاء وجاء ثالث يوم وصاروا وأناك عليهم أختل عشان قعدوا قال أسير ودها زادهم ثلاث أيام. ساموا نظر. هم يسوون نظرة. جامسائمين ثلاث أيام نظ نظروا بها. إنما نطلب كل جلالة وبيقولون دارتي بيجوا طبهم إنما نطلبهم جلالة لا نريد منهم كل ولا نشكره. لا تجارتنا ولا نشتي شكرنا ولا ندفع لا إننا نخاف من ربنا يوم العبوس إنكم طيّرنا إحنا أنت بنا وجه الله إن احنا بنخاف من نخاف من ربنا من لعيبه يوم القيامة اليوم العبوس يوم يعني فيه غضب عظيم ومشجع يتعسله فوقعهم الله شر ذلك اليوم فلدي أطعمه تكبر الله منهم صدقتهم وحين أفوا بناتهم وطعموا الطعام وفي خاف بالله إلا أن الله لباهم شرده ليس لباهم نظرة وصلوا وجازهم بجازهم نظرة في وجيهم يوم الجامعة وصلوا باش ركاهم الله بل بنظره يعني نظره يعني جمال في وجيهم ورونة وصلوا في قلوبهم حين وجزاء أعمالهم ماذا عن عزبان مع بلادنا زائد شدتها وجزاهم بما صبروا جنه وحذيره جزاهم الله بقى. حين صبروا على طاعه الله وشكره يعلم كابر وكابر جنة وحذيره ملابس حذيره متكئين فيها على الارائك يجزوا فيها على المدافن لا يرون فيها شمسا ولا زلنا ليره ما فيها شمس رد الجنه ودانيه عليهم ظلالها ظل فروعها ودليلها في فروعها تدريلات اثمارهم مضلله ما بتحتاج الا عو يسلقوها شيء جديد من يجيبوه هادي نغى نغى مو جاهزين عليهم بانيه من الفرح يقفوا عليهم الغلمان يشربوهم شراب الان هي من الفرح واكثر كانت جواليرها هذه أقواب هي جواري نزيج لا ج ج جواري هي ثبها ولما هي يعني مثل الزجاج ما بينهم مخبها قدرها تجيء على كبرها وصغرها مقدر خلاك الله على تقدير عزوجي ويس ويسقون فيها كأس إن كان نزيجها زنجبيل ويسقهم الله شراب منزوج بزنجبيل وفي حالة الأعركة باستطيب والحراء عين فيها تسمى سلسبيلا وبعين فيها اسمها سلسبيلا هم منذ جهب العزين كبير ويطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم الخدمتهم يمتع في مجال السمع العراق بالتكئين على الجنة والقلمان يطوف عليهم ولدان مخلدون العهم الوزان الدولة مهمة يتنب اذا رايتها حسنتها ملؤوا من منثوره بحسنهم من وجمالهم من وصفاء الوانهم وصفاء بشرتهم ناثر ان كلمت سيد عبد الله وحده لا يقول تناثروا كان بينهم للخدمه واذا رايت نعيم اموكا كبيرا اذا ما ظهرت في الجنه هنا وهناك فاترى نعيم عظيم وباسرى ملك كبير له الجنة ملك باتر. هذه هي سندس ابو يعني فضل اهل الجنات من سندس يعني من حرير حاضر واستبرق وهو حرير ما ما قديس استبرق سندس هو يعني يعني سندس هو حرير رقيق واستبرق القليل شويه وحلوا اساور من فضه حل الله يحليه اساور من فضه يديهم وَسَقَاهُمْ ربهم شَرَابًا ضَهُرَى بسببهم الله فلأ الجنة شراب ضهر إن هذا كان لكم جزاءً هذا النعم إذا الملك والخجمة والملك الواسع إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم وعمالكم الصالحة مشكوره عند الله الله شكرها شكركم عليها وبين هذا الجزاء العظيم إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزينا الله النبي نحن إن الله سبحانه وتعالى نزل عليها القران تنزيل ينزلها هديه القليل فاصبر الحكم ربك يعني اصبر الحكم الله لتبيغ رساله الله الجنه محمد تبيغ رساله اصبر الحكم الله بلغ رساله ربك بلغ الوحي الذي نزلنا عليه تنزيل بلغ الناس اصبر الحكم ربك ولا تطع منها من او كفورا يعني لا تكثر عزيمتك وتصديق الأهل المرتفع أطلق حين وتترك تعوذك ونقدموا بقرس تهجأوا وقالوا أترك آلهاتنا لا تترك قالوا أترك يا محمد العظيم تسب آلهاتنا وتسب ديننا ودين آباءنا والله عد سفهنا في عباده هنا سفه أحلامنا هلا العظيم بالقسم الله هو لا ترهم ما أمر الله من تبيع الدين على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 امرها الصلاه بعد هذا الليل الصلاه يعني بعد عينه ان هؤلاء يحبون العاجلة قال الله يحبوا العاجل. يحبوا قال ان يقومك يا محمد ان تقوله و استهدوا بدينه و هم يحبون عاجلة يحبون حياه الدنيا و دينتها شركه التعب فيها قادم بشهواته ان هؤلاء يحبون العادله و يضرون الله امورا جليلا عن اليوم التدليل عن يوم الحساب و جدع قافل فقالت حلق لهم ان الله لا يحرجنا من الشيطان وفي الله هندكا بصدره الله هندكا بصدره الله هندكا بصدره تعال هندكا بصدره الله هندكا الله هندكا بصدره هندكا بصدره الله هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدره هندكا بصدكا هندكا ويبقى لهم منهم فما فيش سعي عليهم محمد هم في كبر قدرة الله الله بيخلقهم وهم في قدرته وتحصل عليهم ولا ولا مخرج من من عذابه والأشياء إن يبدلهم بدلهم إن هي جهلتهم بدلهم أنت أصله يجي حكم الله عليهم إن هذه السورة هي تذكر من أراد خمسين شاعر اتحدى على ربه سديلا فمن بده يذكر ويطلب سبيل الهدى ويسير فيه سبيل الله وما تشاءون إلا أي شاء الله والله كان عليم الحكيمة قال الله لو طلبت الهدى أيها الناس من محتديتوا إلى الهدا لو ما بتشاء الله لكن إن الله بتشاء قم بعث لكم نبي فكتشاء أنهم تحتدون ولم أنتم ما مستقفوا تحتدون منفوسكم لو ما الله ما محتدينا حبلنا الله رسول وشاأننا على الخير لو بعث الله الرسول ما نحتدينا وما تشاءون الله ان شاء الله ما تشاءون الهدى يعني ما, ما, ما, ما ليش ايها الناس طلب الهدى واسابته الحق والهدى إلا ان شاء الله أن يبعث لكم رسول على الهدى يجيكم بشكل ان الله كان عليم حكيم هو عليم وحكيم من اجل علمه وحكمته اسالوا تمرسوا من اللي يدخلون الإشاء في رحمته فالظالمين أعد لهم عذاباً هو وعلي حكيم أرسل إليكم رسول يدلكم على الهداء ويحذركم الضلال ويندركم من عذابه ويدشركم الضوابه فمن قبل بقى يدخلوا في رحمته وقالا من السهل وأهلاك السهل فأعد لهم عذاباً أليم